Ihdina الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضال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 ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدى خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من سواء ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفدت قليلا مما تشكرون وقالوا أَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاء الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسو رؤوسهم من ذرف ربنا ربنا بصنا وع سمعنا فارجعنا ارجعنا نعمل صالحا اننا موقن ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومين وعذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستغفرون الله الله اكبر تتجافى عن مضاجعهم يدعون ربهم خفاً وطمأ خفاً وطمأ ومن ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعينهم كمن كان فاسقا لا يستمون أما الذين آمنوا وعملوا الصائحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها, أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم فيه تكذبون ولنذيطنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ عَرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِلْلِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ مُدَىً لِبَنِي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 إن في ذلك لا آيات يسمعون أو يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعام وأفوس أ فلا يمصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادثين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرق عنهم وانتظر فأعرق عنهم وان تَوَلِّينَ <إن> مُنْتَظِرُونَ الله